الٓمٓ رَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَتَانَ النَّاسَ عَجَبًا أَن أُوحِيَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن آذِنِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجوكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدو الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا له شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضى اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طيانهم يعمهون واذا مس الانسان ضر دعنا لجنبه او قائدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره ما تالم يدعنا الى ضر لمسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون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 ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليه ماياتنا بيناتي قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بالقرآن غير هذا أبدله قل ما يكونني أن أبدله من تلقاء نفسي نتبع لما يوحى إليه إني أخاف عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبث فيكم عمرا من قبله أ تعقلون فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذاب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عيد الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشكون وما كان الناس إلا واحدة فاختلفوا لون كلمات سبقت من الرب كلا قضيا بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أوزن عليه آية من الرب فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرا إِذَا إذا لهم مكر في آياتنا قُلِ الله أسرعوا مَكْرًا إن رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وفرحوا بِهَا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن من هذه لنكونن من الشاكرين فلما في الأرض بغير يا الناس إنما بغيكم على أنفسكم متى الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبهكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما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 من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوه القتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا سيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما ولاك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا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 قل هل من شركائكم من يبدو الخلق ثم يعيده قل الله يبدو الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون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 وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا من استطعتم مِنْ دُونِ الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بالمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّعَمَلِي وَلَكُم عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَصْنَعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرون كالم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الذين نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَيَلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ بِكُلِّ أُمْمَةٍ أَجْلٍ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُنَّ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْضِي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 إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأْمَتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَجْلَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ من قبل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 فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأرض وإنه لمن المشرفين